بسم الله الرحمن الرحيم الحق ملحق وما أدراك ملحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة أَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ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 قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية إنا لم طغى ما حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنون أيذا نفخ في الصور نفحة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة في يوم إذ يوم وقعت الواقع وشقت السماء فهي يومئذ واهية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 أكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لِيْتَ جَاكَةَ الْقَاضِيَ مَا أَهْنَنَا عَنِ مَالِيَ هَلَكَ عَنِ سُلْطَانِيَ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 وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين